بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لهب وتب, أبي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصنع لنا ناراً ذات لهب وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد في جيدها